أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلاً وسهلا بكم من جديد في حلقة من برنامج قصص الأنبياء في الحلقة الماضية انتهينا عند معركة وقعت عند بني إسرائيل وبالتحديد في فلسطين تلك المعركة التي وقعت في عهد طالوت وجالوت لما تقاتل الفريقان وانسحب كثير من جيش أهل الإيمان ولم تبق إلا ثلة قليلة تلك الثلة القليلة التي قاتلت جالوتا وجنوده كانوا من أهل الإيمان ومن أهل الصبر في هذه الثلة القليلة كان هناك شاب اسمه داود وكان شابا شجاعا قويا مقاتلا جلدا بارز بارز قائد الكفار جالوت. وكان جالوت رجلا قويا شجاعا بطلا محصنا مدرعا فتواجه داود عليه السلام وهو شاب في مقتبل حياته مع جالوت وبنو إسرائيل يترقبون الكل منهم يخاف من جالوت لكنها قوة الإيمان لكنها تربية الرحمن لمن لذلك الشاب الذي رفع المقلاع وفقأ رأس جالوت فصرعه على الأرض فكبر أهل الإيمان وانتصر المؤمنون فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء كل بني إسرائيل أحب هذا الشاب الذي صار ملكا عليهم والغريب أن بني إسرائيل كانت ذرية الملوك معروفة وذرية الأنبياء معروفة ما كان يجتمع هذا مع هذا إلا في داود عليه السلام فصار ملكا نبيا وبرضا بني إسرائيل كلهم فقد كان ملكا قويا حاكما عدلا شجاعا أحبه بني إسرائيل كان قصير القامة أزرق العينين قليل الشعري حسن الخلق طاهر الصدر والقلب كان كثيرا العبادة كما أخبر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم عنه قال أحب القيام إلى الله قيام داود كيف؟ كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه كانوا قليلا من الليل ما يهجعون نومهم قليل كانوا قليلا من الليل ما يهجعون كان ينام الليل وبالأسحار يستغفرون تخيل داود عليه السلام كل ليلة يقوم بما يقوم أنزل الله عز وجل عليه التوراة كتابه التوراة وكان يقرأه بصوت حسن كان يرتل التوراة ويترنم بها أكثر من سبعين صوتا كل صوت أحلى من الآخر وتخيلوا كان داود عليه السلام يخرج من بيته كل صباح وكل عشي يخرج يترنم بالزبور يقرأه صوت صوت ثاني صوت ثالث كل صوت أحلى من الذي قبله بسبعين صوت كان يترنم بالزبور ويرفع صوته فتأتي الطيور فوقه تضلله ليس هذا فقط بل كانت الطيور تردد مع داود الزبور وكانت الجبال تردد مع داود الزبور يا جبال يا جبال أوبي معه رددي معه يا جبال أوبي معه والطير وألنا له الحديد كان في العبادة القمة كان يقرأ كان يذكر الله كان يبكي من خشيته كان طاهر القلب نقي السريرح كان كثيرا العبادة، ليس هذا فقط، بل من كثرت تسبيحه وذكره لله عز وجل أسمعه الرب عز وجل تسبيح الجبال وسخرنا معداود الجبال وسخرنا معداود الجبال يسبحنا والطير فقد كان يسمع الجبال تسبح الله عز وجل هل الجماد يسبح؟ نعم. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم جعل الله عز وجل داود عليه السلام يفقه تسبيح الجبال ويفقه تسبيح الحصى ويفقه تسبيح الطيور إنه داود عليه السلام كان يسمع تسبيح الجماد ليس هذا بل كان أيضا يصوم كثيرا يصوم يوما ويفطر يوما يصوم يوما ويفطر يوما كان صواما قواما كثير العبادة سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم يوما أبا موسى الأشعري يقرأ القرآن بصوت جميل فقال له يا أبا موسى يا أبا موسى لقد أوتيت مزبارا من مزامير آل داود فلا أحد يفوق داود ولا آل داود في الصوت الحسن في ذكر الله عز وجل وطاعة الله جل وعلا في التسبيح في الزبور في الذكر صوت حسن لا بالفسق ولا بالفجور لكنها بعبادة الله جل وعلا في الليل قوام وفي النهار صوام وفي الجهاد مجاهد في سبيل الله يذكر الله كثيرا والذاكرين الله كثيرا داود منهم والذاكرين الله كثيرا والذاكرات عد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما أكثر بل كل بني إسرائيل رضوا بداود عليه السلام نبيا وحاكما عدلا قويا إنه من؟ إنه داود عليه الصلاة والسلام مع أنه كان عابدا مع أنه كان خاشعا مع أنه كان يصوم يوما ويفطر يوما إلا أنه كان رجلا قويا يأكل من كسب يده وذكر عبدنا داود ذلأيد صاحب القوة الآن الله عز وجل له الحديد كان داود بيده يذيب الحديد لا يحتاج إلى نار ولا يحتاج إلى مطرقة بل كان بيده معجزة أعطاه الله عز وجل إياها وألنا له الحديد وماذا كان يعمل داود عليه السلام بالحديد؟ كان يلين الحديد ويجعل منه دروعاً أول من صنع الدروع داود عليه السلام كما قال الله عز وجل وعلمناه صنعة لبوس لكم وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم لتحصنكم من بأسكم أي لتستفيدوا من هذه الدروع في الحروب وعلمناه صنعة لبوس لكم لتحصنكم من بأسكم فهل أنتم شاكرون فكان يعمل كل يوم بيده فإذا صنع درعا باعه للناس بيعا يعمل من كسب يده فإذا باعه اشترى طعاما ليأكله لم يقل أن حاكم لم يقل أنا ملك لم يقل أنا نبي أرفع يدي إلى السماء فيأتيني الطعام والشراب أبدا بل كان يعمل بيده وكان يصنع الحديدة والدروع واللباس فيبيعه فيشتري منه طعاما ليأكله هذا داود عليه السلام ولهذا قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال أطيب الطعام من كسب الرجل يدح إذا عمل, عمل عملا وكسب مالا واشترى طعاما فأكله هذا أطيب وأطيب الطعام وإن داود عليه السلام كان يأكل من كسب يده وذكر عبدنا داود وذكر عبدنا داود ذا الأيد صاحب القوة والعمل والصنع لم يقل أنا أصوم فلا أعمل لم يقل أنا أقوم الليل أحتاج للعمل لم يقل أنا نبي مشغول بالعبادة والدعوة إلى الله ولا أعمل بل كان يعمل بيده وكان يتكسب وكان يترزق وكان يفعل ويفعل فيبيع الدروع والحديد ويصنع للناس ما يحتاجون إليه بل قال الله عز وجل يعلم داود عليه السلام يقول إذا صنعت فأتقن الصنعة لا تعمل أي درع ولا تعمل أي لباس ولا أي خوذة ولا أي شيء يستفيد منه الناس بل إذا صنعت مسمارا لتضعه في مكان فقدر هذا المسمار وقدر في السرد الله عز وجل يقول لداود عليه السلام أن اعمل سابغات أي دروع تغطي الناس وقدر في السرد أي قدر المسمار الذي تضعه فلا يكون كبيرا ولا يكون صغيرا ولا يكون بحجم لا يتناسب مع الدرع الذي تصنعه بل قدر يا داود في السرد إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه نعم كان قائما كان ذاكرا كان مصليا كان صائما وفي نفس الوقت كان يعمل بيده يتكسب وكان يعمل فيحصل على بضع دريه مات اشتري به طعاما ويبني به ملكه فلم ينتظر الطعام يأتيه من السماء ولا الرزق يخرج له من تحت الأرض بل كان يعمل بيده ويتكسب ويتوكل على ربه عز وجل قصص نورو, قصص قصص نورو أعطى الله عز وجل داود عليه السلام ملكا عظيما وحكما سديدا وكان يجلس للناس يتحاكمون إليه إذا اختلفوا فيأتي إليه المتخاصمون ويحكم فيهم بحكم الله عز وجل لأنه يعلم أن الإنسان إذا حكم لابد أن يحكم بالعدل وإذا حكمتم بين الناس وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل لابد أن يحكم الإنسان بالعدل وإلا لا يحكم في مرة من المرات دخل إليه رجلا أتى إليه رجل يدعي على صاحبه أنه سلبه بقرته حاول داود عليه السلام أن يعرف الظالم من المظلوم والناس مجتمعون يريدون أن يسمعوا ويعرفوا حكم داود عليه السلام أحكم الناس في زمنه انتظر داود لم يعرف أجل الحكم بالقضية انتظر إلى الليل يصلي قيام الليل ويدعو الله جل وعلا لأنه يؤمن أنه ما أتي الإنسان من العلم إلا قليلا دعا الله جل وعلا فأوحى الله إليه أن يقتل الرجل المدعي سبحان الله القضية بقرة سلبت وإن كان كاذبا فلما أقتله فلما أصبح الصباح واجتمع الناس ينتظرون أن يسمع من داود عليه السلام حكمه في هذا الرجل فجاءه داود عليه السلام قال يا فلان يقول للمدعي الذي يقول أن بقرته سلبت منه قال له يا رجل إن الله عز وجل أوحى إلي أن أقتلك فماذا صنعت ماذا فعلت هل هذه البقرة بقرتك هل أنت صادق بهذا الادعاء فأقسم الرجل والناس ينظرون قال والله الذي لا إله غيره إن البقرة بقرتي وقد سلبتها ان الرجل أخذ بقرتي وأنا صادق فيما أقول وتعجب الناس كيف يحكم داود عليه السلام على رجل بأنه يقتل وهو صادق في دعواه فإذا بالرجل بعد أن ألح عليه داود وعلم أن الله عز وجل فاضحه لا محالة قال الرجل لقد قتلت لقد قتلت أبا الرجل قبل زمن ولم يدري أحد بهذا الأمر فكبر الناس وعلموا أن داود عليه السلام لا يحكم إلا بحكم الله عز وجل فأمر داود بهذا الرجل فقتل وشددنا ملك داود عليه السلام وشددنا ملك واتيناه الحكمة النبوة واتيناه الحكمة وفصل الخطاب لا زال داود عليه السلام يحكم في المتخاصمين يجلس في مجلس الحكم والناس تأتي إليه عليه الصلاة والسلام ويحكم بحكم الله عز وجل كان من أحكم الناس في زمنه أحبه كل بني إسرائيل ما اختلف إثنان إلا وحكم فيها فيه ما داود عليه السلام في مرة من المرات كان داود عليه السلام جالسا فتسور عليه السورة رجلان ففزع منها داود عليه السلام وهل أتاك نبأ الخصم وهل أتاك نبأ الخصم إذ المحراب إذ دخلوا على داود ما دخلوا عليه من الباب بل تصور الجدار ودخلوا على داود عليه السلام فزع منهم داود ما الذي أدخلكما استعجل حكم داود عليه السلام أراد الحكم من داود ودخل عليه فجأة بغير استئذان ادخلوا على داود ففزع منهم قالوا لا تخف لا تخف جئنا نتخاصم إليك يا داود خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط واهدنا إلى سواء الصراط اهدنا يا داود إلى حكم الله عز وجل ما الخبر ما الذي حدث تكلم الأول وهو يبكي عند داود عليه السلام انظروا إلى الأسلوب الذي جاء به الأول الذي أراد أن يصور لداود عليه السلام أنه مظلوم قال انظر إلى صاحبي انظر إلى أخي وصاحبي عنده تسع وتسعون نعجة ولم يكتفي بالنعاج التي عنده وأنا لا أملك إلا نعجة واحدة وغصبني هذه النعجة انظر إليه وهو يبكي وداود يستمع إليه داود يسمع لهذا الرجل والأول ساكت سمع أن الأول له تسع وتسعون نعجة وهذا الذي يتكلم ليست له إلا نعجة واحدة قال وأخذ مني هذه النعجة وعزني في الخطاب أسلوبه أحسن من أسلوبي وكلامه أفضل من كلامي ويستطيع الجدال وأنا لا يستطيع الكلام وأخذ مني هذه النعجة إن هذا أخي له تسع وتسعون نعجة ولي نعجة واحدة لي فقط نعجة واحدة فغصبني إياها وأخذها مني وعزني في الخطاب فإذا بداود عليه السلام لأول مرة في حياته يحكم مستعجلا مهما كمل الإنسان لابد من خطأ فكل بني آدم خطأ وهذا خطأ داود عليه السلام لم يسمع من الذي عنده تسع وتسعون نعجة ربما يكون الحق معه قال داود عليه السلام لقد ظلمك لقد ظلمك بسؤال نعجتك إلى نعاجه وإن كثيرة. وإن كثيرا من الخلطاء لا بعضهم لا يبغى بعضهم على بعض كثير من الناس وكثير من الأصحاب يظلم بعضهم بعضا داود عليه السلام حكم بغير أن يستمع من الأول فأخبره الله عز وجل أن هذا اختبار لقد استعجلت الحكم يا داود حتى لا يظن الناس أن هناك أنسان معصوم إلا إذا عصمه الرب عز وجل يا داود اختبار لكنك لم توفق فيه فظن داود أن ما فتنا فجلس داود عليه السلام يبكي ويصلي ويسجد لله طوال عمره على هذا الذنب فاستغفر ربه وخر راكعا وأناب فغفر الله عز وجل له ذلك وأعطاه الله عز وجل مغفرة من عنده وجعل له حسن المآب وإن له عندنا لزلفا وحسن مآب وظل داود طوال عمره عابدا ذاكرا محبا لربه عز وجل يفصل بين الناس بالحق أحبه بنو إسرائيل كم أحبه القوم لأنه كان عادلا حكيما هذا داود عليه السلام ظل طوال عمره في عبادة ربه عز وجل قصص نور قصص قصص نور قصص حكنا وصايا عاش داود عليه السلام في عبادة ربه عز وجل كان عابدا صالحا تقيا مؤمنا كثير الصلاة كثير الصيام نذكر في قصة آدم عليه السلام لما مسح الله عز وجل على ظهره ونزلت كل ذرية رأى فيهم شخصا يزهر يضيء من هذا الشخص سأل آدم عليه السلام ربه عز وجل من هذا؟ قال هذا ابنك تاود نبي من أنبياء الله عز وجل سأل آدم ربه كم عمره يا رب؟ قال ستون عاما قال يا رب زد من عمره قال لن أزيده إلا من عمرك يا آدم قال خذ من عمري أربعين عاما فأعطه إياها فلما وصل آدم عليه السلام إلى العمر الذي طلبه ناقصا أربعين عاما قال بقي من عمري أربعين عاما قال أعطيتها لداود فنسي آدم ونسي ذريته فأتم الله عز وجل لآدم ألفا وأتم الله عز وجل لداود مئة عام في ذلك اليوم وكان داود عليه السلام شديد الغيرة ما يرضى أن يدخل رجل إلى بيته بغير علمه في يوم من الأيام وكان خارج البيت وجدت امرأته رجلا غريبا في صحن الدار في البيت فصاحت المرأة من أنت؟ من الذي أدخلك؟ لو علم بنا داود لفعل وفعل فجاء الخبر لمن؟ لداود عليه السلام فرجع إلى البيت ودخل وغضب لما رأى رجلا غريبا في بيته قال من أنت ومن أدخلك بيتي وكيف دخلت فقال الرجل بكل ثقة قال أنا الذي لا أمنع من الحجاب ولا أخاف الملوك أنا شخص لا أخاف أحدا ولا يمنعني أحد من دخول بيته فقال داود وقد كان فطنا قال إذا أنت ملك الموت قال نعم أنا ملك الموت فقال داود عليه السلام مرحبا بالموت كيف لا يقولها وهو نبي من أنبياء الله كيف لا يقولها وقد قضى حياته بصيام وصلاة وقيام وذكر وعبادة لله عز وجل كيف لا يقولها رجل عابد مثل داود عليه السلام فقبض داود وعمره مئة عام يا أيتها النفس المطمئن ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي كم حزن بني إسرائيل على داود عليه السلام فقد أحبوه حبا عظيما إنه داود الذي أعطاه الله الملك والحكمة والنبوة كل بني إسرائيل كانوا يحبون داود عليه السلام فلما مات ضج الناس بالبكاء حزنت أمة بني إسرائيل في ذلك الزمن حزنا عظيما شديدا أما جنازته فقد كانت جنازة مهيبة حضرها عشرات الآلاف من الناس من الذين حضروا جنازته أربعون ألف راهب أربعون ألف راهب يسيرون في جنازة من؟ داوود عليه السلام في تلك الجنازة أصيب الناس بالحر الشديد حر شديد أصابهم فذهبوا إلى سليمان ابن داود ذهبوا إلى سليمان فقالوا له يا سليمان يا سليمان قد أهلكنا الحر في جنازة أبيك فأرسل إلينا طيرا تظللنا وقد كان سليمان يكلم الطير فنادى سليمان عليه السلام بالطيور فجاءت الطيور فظللت الناس وتشابكت الطيور وصار منظرا عظيما مهيبا في جنازة داود حتى اختنق الناس من كثرة الطيور لم يأتي حواء ولا ريح فخاف الناس الهلاك فذهبوا إلى سليمان عليه السلام وقالوا له يا سليمان مر الطير فلتفرج عنا شيئا فأمر سليمان عليه السلام الطيور وقد كان يكلمها أمر سليمان عليه السلام الطيور ففرجت شيئا فشيئا وجعلت تحجز فقط الشمس عن الناس في جنازة من؟ في جنازة داود ذهب الرجل الصالح توفي الرجل العابد الذي كان يصوم يوماً ويفطر يوماً نبي الله الصالح صاحب الصوت الجميل توفي نعم مات لأن كل نفس ذائقة الموت كل إنسان وإن كان أصلح الناس فإنه ستأتيه منيته يوما من الأيام طويت صفحة من صفحات الأنبياء ومات داود عليه السلام من الذي جاء بعد داود عليه السلام أي نبي أرسله الله عز وجل للبشرية بعد داود سوف نتكلم في الحلقة القادمة بإذن الله عن النبي وهو سليمان عليه السلام ما قصته مع الطيور ما قصته مع النمل ما قصته مع الهدهد ما قصة سليمان عليه السلام مع الوحش والطير من سخره الله عز وجل لأجل سليمان قصة سليمان مع الجن مع الشياطين مع الخيل مع بلقيس قصص عظيمة رويت في نبي الله سليمان عليه السلام هذه القصص وتفاصيلها وغرائبها سوف نردها لكم إن شاء الله في الحلقة المقبلة كونوا معنا استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته